فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليرؤيه كيف يواري سوءة قال يا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من